ليس في أمانكم ولا أمان أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجز له من دون الله وليه ولا نصير.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 119. وكان الله بكل شيء محيطا 110. ويستفتونك في النساء 111. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا دونهم مما كتب لهم اللاتي لا تؤتونهم مما كتب لهم وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقص وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما